عندما نسأله في درس الماضي من القائل لما مات ابن عباس اليوم مات ربان هذه الأمة نعم محمد بن حنفية أحسنتم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما كم قراءة في لما عبد الرحمن نعم لما بفتح اللام ولما بالكسر وهي قراءة حمزة طيب فعل قراءة حمزة لما فما هي اللام نعم حرف جر فهي لام لضافة طيب حرف جر تضيف معنى الفعل لما بعده من الأسماء وهي حرف تعليم ويكون المعنى أخذ الله ميثاق النبيين لأجل الذي آتاه من الكتاب الحكمة وعلى فتح اللام فما المعنى على فتح اللام لما آتيتكم هل الكلام خبري أم طلبي إن أم إن شاء؟ نعم أحسنت قالوا خبري للذي أتيناكم بمعنى الخبر فتكون ما موصوله وقيل الكلام بمعنى الجزاء فتكون ما عليه شرطية، وليست موصولة مهما آتيتكم. فإن جواب الشرط أنور على القول بأنها شرطية محذوف دل عليه جواب القسم لا تؤمنونه. أحسنتم والمصنف يقول جواب القسم قوله لا تؤمنونه. والذي يظهر أنه محذوف لأنه عند اجتماع الشرط والقسم يحذف جواب أحدهما وهو المتأخر وأما المتقدم منهما فيبغى جوابه إلا إذا اختلف, إلا إذا اختلف جواب القسم وجواب الشرط فإنه يذكر جوابهما معا ولا يجب حذف أحد الجوابين كما في قول الشاعر تعالى. تعشى فإن لا تخونني نكن مثل من ياذئب ويجتمعاني فإن ذكر جواب عاهدتني الذي هو مع القسم تخونني فإن عاهدتني لا تخونني وذكر أيضا جواب إن نكن ولم يحذف جواب أحد منهما لأنهما مختلفان عاهدتني وكذلك إن فإن عاهدتني لا تخونني نكن فلما اختلف الجواب جواب الشرط وجواب الجزء ذكر وأما عند الاتحاد كما في قولنا تؤمننه متحد الجواب في اللفظ في المعنى فإنه يحذف جواب أحدهما في هذه الحالة والله لئن جاءني زيد لأكرمنه لا فيحذف جواب أحدهما إن جاءني زيد والله لإن جاءني زيد لأكرمنه فتحلف مما جواب القسم أو جواب الشرط وهنا الأليق بالحذف جواب الشرط لأنه تأخر عن القسم وهناك قراءة ثالثة أيضا غير سبعية وهي بالتشديد لما فرأى السعيد بن جوبير وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وهي ظرف بمعنى حين أي حين آتيتكم من كتاب وحكمة هذه قراءة غير سبعية قراءة سعيد بن يبير بتشديد لما ومعناها حين آتيتكم ظرفية ولما تأتي ظرف إذا وقع بعدها الماضي لما جاء زيد أكرمته لما جاء زيد أكرمته فهي تكون ضرف ضرفا إذا وقع بعد الماضي أي حين جاء زين وإذا وقع بعد المضارع فهي حرف شرط جازم حرف شرط جازم بمعنى لم لما يأتني أي لم يأتني يأتني بعد ولما يدخل الإيمان أي لم يدخل الإيمان لكن إذا وقع بعد الماضي فهي ضرف بمعنى حين على خلاف بين سبويه وبين غيره فهو يجعلها اسما بمعنى حين أو غيره يجعلها اسما بمعنى حين غيره أما هو عنده حرف إذا وقع بعد الماضي حرف شرط غير جازم قولوا ما أتيك لما آتيتكم هنا قراءة أخرى ما هي في هذه الآية لما آتيتكم هنا قراءة أخرى لما آتيناكم أحسنت وهذه القراءة يؤيدها وأنا معكم ولم يقل ونحن معكم وعلى القراءة الثانية آتيناكم هذه النون للتعظيم والمقصود الذي أراد نفسه هو الله سبحانه وتعالى ولكن هذا من باب التعظيم فهذه نون المعظم نفسه الذي ليس معه غيره زرناك أكثر من مرة وهو وحده يقول له زرناك أكثر من مرة وهو وحده وله أن يقول زرتك أكثر من مرة وهذا هو الأصل فمن هو المعني بهذه الآية وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من المعني بهذه الآية أغوال أحسنت قيل المعني هنا نبيون أحسنت أنه إذا جاء رسول بعدهم من عند الله يجب تصديقه ويجب مؤازرته ونصرته أحسنت فعلى عيسى أن يؤازر من قبله، وهو موسى، وعلم مو يعني على محمد لا على عيسى أن يؤمن بما قبل من قبله، وهو موسى، وكذلك أيضا من ذكر عيسى يؤمن لا عيسى بمحمد، وكذلك أيضا من تقدم يؤمن بمن تقدم، ينصره إن التقى به واجتمع معه ينصره، يجب عليه أن ينصره أن يؤمن به. هذا قول أن الله أخذ الميثاق على النبين خاصة دون غيرهم أن يبلغ كتاب الله إن عبادة وأن يصدق بعضهم بعضا وأخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء على كل نبي أن يؤمن بمن بعده فموسى يؤمن بعيسى هكذا يكون يعني موسى يؤمن بعيسى وعيسى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بمن بعده وهكذا يظن من قبله وهكذا من قبل يجب عليه أن يؤمن بمن قبل لكن حيث المناصرة إذا أرسل بعده رسول فإنه يجب عليه المناصرة وأن يؤمن به فيكون موسى يؤمن بعيسى وعيسى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا القول الأول الثاني أن المقصود بالمثاق هنا الذي أخذ على من النبيين وأتباعهم النبيون وأتباعهم هذا قول وقيل المقصود به الأتباع أحسنها وقيل المقصود بالمثاق هنا الذي أخذ أخذ عن الأتباع هذه ثلاثة أقوال قال رحمه الله قوله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فالمقصود بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما سئل قال قول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لا تؤمنن به ولا تنصرنه يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام والأمبياء فيهم كالمصابيح والسرج وأخذ عليهم وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم قال أقررتم وأخذتم على ذانكم إصري أي قبلتم أقررتم قبلتم أي قبلتم على ذلك عهدي إصري عهدي أقررتم أي قبلتم وأخذتم على ذلك عهدي قالوا أقررنا قبلنا وأخذنا العهد على هذا هذا معنا أي قبلتم على ذلك عهدي والإصر العهد الثقيل الإصر في اللغة العهد الثقيل وهذا عهد ثقيل يجب الوفاء به أما الأنبياء فلا شك أنهم أهل الوفاء وأما أتباعهم من بني إسرائيل أتباع موسى وعيسى فلم يوفوا بهذا المثاق الذي أخذ عليهم وبهذا العهد الذي أخذ عليهم إلا من رحم الله منهم هو الذي وفى وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا كثير منهم نبذ العهود وراء ظهره فجعلها ظهريا كما قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم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 إن النذر اليسير من أهل الكتاب هم الذين وفّوا بالعهد وقاموا بالعهد وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وذروتهم من ابن رضي الله تعالى عنه فإنه من أحبارهم ومن علمائهم فوفى بهذا العهد وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثير منهم خرق العهود ونقضوا العهود ونكثوها فهذا حال الأتباع أما الأنبياء فلا شك في هذا ومن اعتقد غير هذا كفر ولو وجد موسى في عهد رسول الله لآمن برسول الله وصار من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه نبي مكرم بالرسالة ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو وجد موسى فما كان الحديث يا أخوان لما رأى عمر يقرأ فيه وفي التوراة قالوا متهوئون أنتم يا ابن الخطاب فوالله لو كان مسحيًا ما وسعه إلا التباعي لو كان مسحيًا ما وسعه إلا التباعي أي أنه يتبع رسول الله ويكون من أتباع رسول الله وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر أيام الدنيا ينزل في آخر أيام الدنيا وقبل الساعة بقليل ويكون من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصار هذه الشريعة المحمدية ولم يأتي من التوراة بشيء أبدا تلك شريعة منسوخة وإنما يأتي بنصرة هذا الدين العظيم ويصير من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام بنصرة هذا الخير فهذا شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن من سبقهم سبقه من الأنبياء إذا أدركه يجب عليه نصرته ويجب عليه من يأخذ بشرعته يأخذ بهذه الشريعة العظيمة هذه منزل عظيم ل هذا النبي الكريم. قال: لا تؤمنون به ولا يقول الله تعالى الأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أي قبلتم على ذلك عهدي والإسر العهد الثقيل قالوا أقررنا قال الله تعالى فاشهدوا أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتماعكم وأنا معكم من الشاهدين فجعل هذا في الميثاق عند أن استخرج الله ذرية فهذه الآية جعلها في الميثاق في فينظر هل ذكر أحد من أهل التفسير غير هذا ولم ينزلها عن المثاق يعني حين استخرج الله سبحانه وتعالى الدرية من صلب آدم قال للأنبياء هذا كان فيهم الأنبياء وهم كالمصابيع فيهم السرج فأخذ عليهم العهد والمثاق في ذاك الوقت عند استخراج الدرية من صلب آدم أم أن المقصود هنا عهد فطرة يحتاج ينظر تفسير آخر انظروا تفسير آخر هنا في العهد والمثاق هل عند استخراج أم أن الحقيقة على ما هو عليه بعد بعثتهم بعد بعثتهم الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق عليهم قال أي قبلتم على ذلك عهدي والإصر العهد الثقيل قالوا أقربنا قال الله تعالى فاشهدوا فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم عليهم وكفى بالله شهيدة وأنا معكم من الشاهدين وكفى بشهادة الله شهادة فلا يستطيع أحد أن ينكر هذه الشهادة بعد أن شهد الله سبحانه وتعالى عليها لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الشهادة فهذه شهادة الله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعهم الإقرار بهذا وما ذكر من لوازم إقرار الإيمان به ونصرة الإيمان به ونصرته. قال عليكم عليهم وقال ابن عباس فشهدوا فعلموه وقال سعيد المسيب قال الله تعالى الملائكة فشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور. نعم قال الله فشهدوا الملائكة لم يتقدم لهم ذكر وهذا جائز في اللغة. أن الشيء يذكر وإلا لم يتقدم له ذكر هذا تجده كثيرا فالملائكة لم يتقدم لهم ذكر والله يقول فاشهدوا أراد الملائكة كناية عن غير مذكور لأنه لم يتقدم له ذكر بالسياء على هذا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب من ذكر rumledge إلى آخر الآية ثم قال الله فاشهدوا والملائكة لم يتقدم لهم ذكر في الآية هذه المذكورة بخصوصها فيقول من هذا الباب كناية عن غير مذكور فالشهادة هنا فيها خلاف فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فقيل فاشهدوا أي أنتم وأتباعكم وقيل فاشهدوا الملائكة فاشهدوا وأنا مع الملائكة شاهد على هذا الشيء والملائكة كما علمت لم يتقدم له ذكر والأقرب أن المقصود بال... فاشهدوا ضمير يعود على الأتباع وعلى الأنبياء على الأنبياء وعلى أتباعهم اشهدوا على هذا والقول الثاني أن المقصود بالأمر بالإشهاد هم الملائكة وإن لهم يتقدم لهم ذكر وهذا جائز في اللغة وابن عباس يقول فاشهادوا بمعنى فعلموا قال رحمه الله قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فمن تولى بعد ذلك أي بعد الإقرار أعرض وبعد العهد الميثاق أعرض عما أخنا عليه فأولئك هم الفاسقون الفسق الأكبر المخرج من الملة فالفسق فسقان فسق أكبر وفسق أصغر فهؤلاء تولوا عن دين الله جل وعلا وتركوا ما أخذ عليهم من الأمور الشديدة ولم يناصروا هذا الدين ولا هذا النبي المرسل فمن تولى بعد الإقرار وبعد العهد والمثاق فإنه من أهل الفسق الأكبر ونسى الله العافية والسلامة هكذا فسره بعضهم الفسق الأكبر المخرج من الملة ولا شك أن عدم مناصرة هذا النبي والإعراض عن دينه الكلي الإعراض عن دينه الكلي وعدم مناصرته تماما لا في قليل ولا في كثير فهذا فسق أكبر والعياذ بالله ولا سيم خذيلته في التوحيد وعدم مناصرته بهذا الجانب هذا فسق أكبر قال قوله تعالى فمن تولى بعد ذلك أي الإقرار الإشارة تعود إلى الإقرار فمن تولى عن الميثاق والعهد بعد الإقرار فأولئك هم الفاسقون يكون هكذا مقصودا فمن تولى بعد ذلك الإقرار أي الإقرار فأولئك هم الفاسقون عندك يا محمد درست نحو أنت ما هو الضمير هذا فأولئك هم الفاسقون هذا ايش يسمى الضمير هذا عند النحاة امم ام ما هو عندك السؤال عنده صلى الله نعم ضمير فصل لا محل لهم من الاعراب أحسن. قال اي العاصون عندك السؤال هذا ضابطه امم اللمن ينجي بالطوير فصل لا قال العاصون الخارجون طابط يقع بين شيئين متلازمين بين شيئين متلازمين وبين مبتدى والخبر أو ما هو قريب من المبتدى والخبر أو ما كان أصله مبتدى أو خبر بين شيئين متلازمين مبتدى والخبر أو ما كان أصله مبتدى والخبر وبين معرفتين أو ما هو قريب من المعرفتين فلا يقع بين نقرتين محضتين وإنما يقع بين معرفتين أو ما هو قريب من المعرفتين قال العاصون الخارجون عن الإيمان فأولئك هم الفاسقون أي العاصون الخارجون عن الإيمان فإذا هذا فسق الأكبر الخارج عن الإيمان فاسق فسق أكبر عن الإيمان اللازم الإيمان الواجب فهذا فاسق فسق أكبر وهناك خارج عن الإيمان الكامل فهذا ليه كفر والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى آخر الحديث من جاره بوائقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه هذا خارج عن الإيمان الأكمل الإيمان الكامل فعنده إيمان لكنه عنده نقص إن لم يكن كذلك أما هذا خارج عن أصل الإيمان والعياذ بالله هذا خارج عن مطلق الإيمان قال أي العاصون الخارجون عن الإيمان قوله عز وجل أفغير دين الله هذه الأخيرة إن شاء الله أفغير دين الله هذه الأخيرة لو أغطى قد جاء قال ثم يخبروا إنه أخذ ميثاق كل نبي بعثهم لدن آدم عليه السلام إلى عيسى لمهما آت الله أحدهم من كتاب وحكم وبلغ أي, بل أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده لا يؤمنن ولا ينصرنه لا يؤمنن به ولا ينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته أو نصرته لهذا قال تعالى وتقدس واذا أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب الحكم اي مهما أعطيتكم من كتاب حكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرن قال قررتم واخذتم على ذلك صري يعني ما ذكر شيئاً لكن سياق الآيات أو سياق التفسير يدل على أنه أخذ المثاق بعد البعتة بعد أن بعثهم وأرسل معهم الكتب أنزل معهم الكتب أخذ عليهم المثاق لكن هنا يدل على أن أخذ المثاق عند أن نشر الذرية واستخرج الذرية سبحانه وتعالى من صلب آدم والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج أخذ عليهم المثاق في أمر محمد انظروا لنزيادة يا إخواني إذا في زيادة على هذا من شوكانية، أمم، لا هذا من كثير ده، ااا خذهم كثير عن من جيل ما ذكر شيء فتح القدير أو بن عطية أو شاء الله نراجعها أكثر. محمد فشهدوا خطاب لمن؟ نعم خطاب للأمبياء والأتباع، وقيل للملائكة وهل تقدم لهم ذكر حتى يكون خطاب لهم؟ ما تقدم لهم ذكر في الآيات ما تقدم لهم ذكر هذا جائس هذا جائس ما فيه مانع أحسنت ها؟ على قول على الخلاف يعني على الخلاف المتقدم كيف ما ذكر الأتباع عليكم وعليهم وأنا معكم من الشاهدين آه يعني فاشهدوا وقصف فاشهدوا أنتم على أنفسكم أحسينها وعلى أتباعكم أحسينها فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم فالخطاب للأنبياء أنهم يشهدوا على أنفسهم ويشهدوا على أتباعهم أحسينها وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم عليكم وعليهم أحسينها فيكون فاشهدوا الخطاب للأنبياء يشهدوا على أنفسهم أمر من الله وعلى أتباعهم والله شاهد عليهم وعلى أتباعهم والقول الثاني فاشهدوا أي بمعنى فاعلموا والقول الثالث فاشهدوا أي المقصود بالخطاب هنا الملائكة وإن لم يتقدم لهم ذكر فهذا جائز أحسنتم